إلى تعليم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا هو أبعد أيها الأحباب طيبكم الله حياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مسوايا مسواكم نزلنا أيها الأحباب الكرام نتناول كتاب فقه السنة هو كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الفضيلة الأستاذ دكتور الشيخ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 بي يعني يوازب عليها صلى الله عليه وسلم وأيضا حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها المسلمين فحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الورق فبي الناس النبي عليه السلام وبيحبهم في صلاة الورق إن الله وتر يحب الورق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 انه يقول الوتر ليس بحتم لان ليس بواجب ولكن صلاتكم مكتوبه لاني لو قلنا واجب هيبقى زي الصلاه المكتوبه هيبقى زيه زي الفرض ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوطر هو يقول سيدنا علي ان الوتر ليس بحكم ولا كصلاتكم المكتوبه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوطر ثم قال يا اهل القران أو تير فإن الله ويتر يحب الوتر فده حديث إن علي, علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا ما استند عليه الذين ينصرون رأي أن الوتر سنة مؤكدة وليس بوجب الوتر وقته إيه متى يوصل له الوتر يجوز لي اللي نوصل الوتر بعد صلاة العشاء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 ويصلي الوتر بعدها سواء كان يصلي واحدة أو ثلاثة حسب ما هو بيصلي فيبقى يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخرة كما يستحب تأخيره يعني الوتر إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخرة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال أوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر قال أوتر ثم أنام ثم أوتر قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر أخذت بالقوة في رواية أما أبو أبا بكر فقد أخذ بالعزيم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 يبقى الثلاثة مع بعض بدون تشاهد وسطة حتى لا تشتبه أو يشتبه الوطر بفريدة المغرب يبقى كده دائرة كده مرة واحدة الثلاثة مع بعض ويجلس في النهاية للتشاهد الأخير طيب ويمكن ان هو يصلي خمسة وممكن ان هو يصلي سبعة وممكن ان هو يصلي تسعة مزودش عن كده لان النبي ما صلىش أكتر من تسعة في الوطر طب لو صلى لخمسة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 فيصليها ثم يجلس يقرأ فيها التشاهد الأخير ثم يسلم فيبقى كده صلى تسعة ركعات وتر وأي حاجة يفعلها من دي تجزئه يعني لو صلى ركعة تجزئه لو صلى ثلاثة تجزئه بس نحن نرجع ونقول تاب لو صلى ثلاثة ما فهمش تشاهد وصلة إنما بيتاخده الثلاثة على بعض طيب لو صلى خمسة هيصليها بالكيفية اللي احنا قلناها لو صلى ستة لو صلى سبعة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 فإذا قلنا الطهور بالفتح يبقى نقصد به الماء اللي بنتوضى بيه واذا قلنا الطهور يبقى بالضم يبقى نقصد به الفعل فعل الطهور ذاته الحركه بتاعه الطهور واللي هي الاشكال بتاعه الطهور حركات بتاعه الطهور بتاعه الوضوء تمام فيبقى كون نعد له سواكه وطهوره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 فلما اسن نبي الله واخذه اللحم اوطر بسبعه وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني طيب دي حديثه هنا ام المؤمنين عائشه بتوري لنا وجه من الوجوه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصليها فبتقول لنا ان بعد ما جهزوا الوضوء وجهزوا السواك بتاعه الماء بتاع الوضوء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 وإنه لا يزل من ولا فإنه لا يزل من وليت تباركت ربنا وتعاليت وفي بعض الروايات طبعا الرؤية فإنه لا يزل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يعني الحديث اللي بين إيدينا هذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمزي وفي سنن ابن ماجة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 بنركع وبعد ما بنرفع بنبناقنط. نقول لك ما هي دي صلنا برضو. دي صل. أنت لو عايز تقنط بعد الركوع لا اه يبقى ثانية ما بترفع من الركوع بتقنط ماش. عايز تقنط قبل الركوع يبقى بعد ما تخلص الآيات هتقنط على طول وبعدين تركع وبعدين ترفع لبس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولكن لو انت نوعت ايبا افضل علشان الناس ما تاخدش فكرة ان القنوط ما ياخدش شكل واحد ووضع واحد يعني كمين المساجد كلها يعتبر في, في مصر غالبية المساجد الى ما يكون 99% من المساجد بيجعل القنوط بعد الرفع من الركوع في الوتر فالناس خلاص معتقدة ان القنوط ده ما كان بعد الرفع من الوتر بعد الرفع من الركوع انما لو احنا بنحيي السنة ومرة نقنط قبل الركوع ومرة نقنط بعد الركوع لعلم الناس ان هذا من السنة وهذا من السنة فلو ركعنا قمتنا قبل الركوع فهو هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم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 وانت بتصلي الفرد وعايز تقنط يبقى في, في نازلة أو في الشدة ولا تخص بها صلاة دون صلاة يبقى انت عايز تقنط مسلاً في العشاء أو عايز تقنط في المغرب أو عايز تقنط في الظهر أو في العصر أو في الفجر يبقى إذا قنط هتقنط في الخمس أوقات هتقنط في الايه في الخمس أوقات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 قبل الركوع بدلالة حديث سيدنا أبي بن كعب وقانط ثابت أنه قانط بعد الركوع بدلالة حديث سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو الأحد أو يدعو الأحد قانط بعد الركوع يبقى هنا جائز وهنا جائز طيب يجي واحد يقول لي طب في ناس يعمل الشيخ ما بتقنط إلا في الفجر بس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 كل الدول أنت صليت ورا صليت ورا النبي عليه الصلاة والسلام وراء أبو بكر وراء عمر وراء عثمان في المدينة وصلت ورا سيدنا علي ابن أبي طالب هنا في الكوفة نحو من خمس سنين صليت وراه يجي خمس سنين فكانوا يقنطون في الفجر بيسألوا يعني هل كانوا يقنطون في الفجر فكانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني محدث يعني بدعه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 لم يكن أحدهم يخص الفجر بقنوط أبدا، فيسعون ما وسعهم اللي عملون عملوا نعمله إحنا وما نبتديعشه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي كفاكم ما شرعه الله لكم وبينه لكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم